أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما فرغ مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية شرع في ذكر طريقتهم العملية فقال رحمه الله تعالى ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وياكم محدثات الأمور فإن كل بضعة ضلالا وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني الكبير وفيه تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع وفيه بيان أن كل بدعة ضلالة وقد أتى ذلك بعاقبه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه من التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين والبدع تستلزم محاذير فاسدة فمنها أنها تستلزم تكذيب قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها دينا فمقتضى ذلك أن الدين لم يكمل فيكون كأنما يقول بلسان حاله إني أستدرك على الشرع ما لم يأتي به الشرع وهذا محادة وتكديب لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ومن المحاذير الفاسدة التي تستلزمها البدعة القدح في الشريعة وأنها ناطصة وأن هذا المبتدع قد أكملها بما أتى به من بدعته ومن المحاذير الفاسدة التي تستلزمها البدعة القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بذلك فكل من سبق هذه البدعة من الناس فدينهم ناقص وهذا فطير جدا لأنه يستلزم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وتستلزم البدعة أيضا من المحاذير الفاسدة أن البدعة يغلب على من انشغل بها الانشغال عن السنة فإنه ما ابتدع الناس بدعة إلا ورفع عنهم من السنة بقدرها فما قال بعض السلف ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة لأنهما نقيضان لا يرتبعان مع ولا يرتفعان معا فإذا أتى بالبدعة ذهبت السنة فيما يقابلها وإلى أتى بالسنة ارتفعت البدعة وأيضا من المحاذير الفاسدة أن هذه البدعة توجب تفرق الأمة لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق ومن سواهم على ظلال. وأهل الحق يقولون أنتم الذين على ضلال فتتفرق قلوبهم فهذه مفاسد عظيمة كلها تترتب على البدعات من حيث هي بدعة مع أنه يتصل بهذه البدعة سفهم في العقل وخلل في الدين وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة أو ستة فقد أقطأ وخطأه من أحد وجهين إما أن ينطبق شرعا وصف البدعة على ما سماه بدعة وإما أن يكون حسنا كما زعم فإنه يدعي أن هناك من البدعة ما هو حسن فإما أن يكون غير حسن وإما لا ينطبق شرعا وصف البدعة على ما سماه بدعة فخطأه من أحد وجهين والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقال صلى الله عليه وسلم كل فما الذي يخرجنا من هذا السور الكلي العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسى فكل ما هو داخل في هذا السور وهو سور كلي عام وهو ما دل عليه هذا اللفظ وهو أقوى ألفاظ العموم كل كل ما كان داخلا في إطاره مدلولاً عليه به فهو بدعة فكيف نقول إننا نقسم البدعة في داخل هذا السور الكلي العام إلى أقسام وكل ما هو بداخله هو ضلال فنقول لا منه ما هو حسن منه ما هو مندوب بل يقول بعضهم هذه بدعة واجبة فكيف تكون بدعة وتكون واجبة في آل وهل هذا إلا كجمعك الماء والنار في يدي فإن قلت فما تقولون في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن خرج إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان فقال نعمة البدعة هذه فأثنى عليها وهذا أسلوب مك نعمة البدعة هذه فأثنى عليها وسماها بدعة وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحة يعني هذا الكلام الذي قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في تلك المسألة ثابت وصحيح فما الجواب؟ قال الشيخ الشارق رحمه الله تعالى الجواب أن نقول ننظر إلى هذه البدعات التي ذكرها هل ينطبق عليها وصف البدعات الشرعية أو لا لأن الخطأ يأتي من أحد وجهين إما لا ينطبق شرعا وصف البدعة على ما سماه بدا وإما أن يكون حسنا فما زعم فالذي يأخذ كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويلزمه وتلك اللوازم الباطلة أبد أن يكون خطأه من وجه من هذين الوجهين فننظر فإذا نظرنا وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اصفل بأصحابه في رمضان فلا تليال كما هو ثابت في الصحيح أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ومعلوم أن البدعة في الشريعة يعني من حيث التعبير الشرعي لها تعريف فهل ينطبق ذلك على هذا العمل الذي مدحه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هل هذا محدث في الدين يعني إذا قال عمر رضي الله عنه وقد نظر فرأى الناس يصلون ورأى إمام واحد وكانوا قبل ذلك كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يصلون أوزاعا يصلون في المسجد أوزاعا يصل الرجل وحده ويصل الرجل بصلاة الرجل ويصل الجماعة بصلاة الرجل فلما دخل فرآهم كذلك قال لو أني جمعتهم على إمام واحد لكان حسنا فجمعهم رضي الله تبارك وتعالى عنه على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأيضا صلى بهم كميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه فلما دخل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المسجد فوالدهم قد اجتمعوا يصلون قيام رمضان يصلون التراويح قلف إمام واحد قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها يقصد أنهم لو أخروها عن هذا الوقت الذي يصلون فيه لكان خيرا ولكنه مدح هذا الحال فينظر إلى الذي سماه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بدعة هل هو محدث في الشريعة أو غير محدث هل هو مما استحدث مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرا على دين الله رب العالمين وليس منه ام انه مما شرعه الله رب العالمين عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم ينظر عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في الصحيح ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان فصلى بصلاته قناس فلما كانوا في الليلة الثانية كثر العدد فلما كانوا في الليلة الثالثة كثر العدد جدا حتى فاض بهم المسجد فلم يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليلة الرابعة ثم خرج ليصلي بهم الصبح صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين فقال أما إني لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فامتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة بهم لعله فلما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاة شريعة بعد موته زالت العلم فإذا رجعنا إلى الأمر الأول نكون قد رجعنا إلى السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ترك هذا للجتمع ولم يصلي بهم مخافة أن تفرض عليهم ومعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يمكن أن يفرض شيء على الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما زال المانع عاد الأمر إلى أصله لأن خوف التشريع في هذا الأمر الذي لا يستطيعه الناس جملتهم إذا ما فرض عليهم هذا الأمر قد زال فيقول قائل ولماذا لم يأخذ بذلك الصديق أبو بكر؟ رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد زال المانع بقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مشغولا عن ذلك بحرب المرتدين ومانع الزكاة وبتسيير الجيوش مع قصر مدة خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه فلما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه شغل عن ذلك صدرا من خلافته بالفتوح فلما مكن الله رب العالمين للمسلمين في الأرض عاد إلى هذا الأمر وهو عود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وامتنع عنه خشية فرضية فلما زالت تلك الخشية عاد إلى الأصل وعاد إلى ما كان عليه رسول الله فأين البدعة وإنما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا اللظ على سبيل المعنى اللغوي لأن هذا لم يكن في صدر خلافته ولم يكن على أيام أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يقم في المدة التي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته بهم صلى الله عليه وسلم إلى قبض فلما عاد إليه كانت هذه الفترة الزمنية بين فعله وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم وتفه للعلة التي مر ذكرها فلما رجع كانت أنه قد أتى بجديد كان غير مسبوق إليه في تلك الفترة فقال النعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه فالبدعة هنا بالمعنى اللغوي هي الأمر الحادث على غير مثال سبق مطلقا ونسبيا على غير مثال سبق على سبيل الإطلاق الله رب العالمين بديع السماوات والأرض يعني فاطرهما وخالقهما على غير مثال سبق وتقول قود عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على سبيل الأمر النسبي لا على سبيل الإطلاق نعمة البدعة هذه يعني لم تكن في عهده فيما مر من عهده في صدر خلافته ولم تكن في خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم تكن فيما مر من امتناع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشية الفرضية عن الصلاة بهم جماعةً في قيام رمضان إلى القبض فهذه الفترة أتى بعدها هذا الاجتماع على إمام واحد فتحتمل الإطلاق النسبي على المعنى اللغوي فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد سر لذلك نعمة البدعة هذه ولكن لها أصل في الدين أم لا أصل لها لها أصل في الدين فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم امتنى عنها لعلة بيّنة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه على ولكني خشيت أن تفرض عليكم يعني أنا كنت عالما بمكانكم لم يخف علي مكانكم يعني أعلم أنكم كنتم تنتظرون خروجي إليكم لأصلي بكم كما صليت بكم في الليالي التي مرت وهي ثلاث ليالي وأما في الرابعة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم الصبح وقال لهم هذا الكلام لم يقف علي مكانه ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه إذا هنا مانع يمنع من فعل الفعل فلما زال عاد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى فعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما أبو بكر رضوان الله عليه فلقصر مدة خلافته وانشغاله بحروب المرتدين ومانع الزكاة وتسيير الجيوش أيضا للفتح مع قصر مدة لم يأتي بهذا الأمر لأن الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا مشغولين في الجهاد في سبيل الله وتان الأمر دقيقا جدا كما قال كثير من أهل العلم إن الله رب العالمين حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحن إن الله حفظ هذا الدين بالصديق أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحن والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويقدر من الأسباب ما يشاء وهو فعال بما يريد فالأمر واضح ويسير كما ترى ويقابل هذا الذي مر ذكره البدعة التي تشتبه على كثير من الناس فيأتون بها وتركها سنة فيما يسمى بالشنة التركية وهي كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله والزمان زمان تشريع ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قام المقتضي لفعله كالأذان والإقامة والإعلام بإطلاق في صلاتي العيدين وكذلك في صلاة الكسوف وفي صلاة الاستسقاء وغير ذلك من الصلوات التي تكون بظاهر البلد في العيدين يقوم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بلا أدان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة هكذا بالنصر الصلاة جامعة لا يأتي بهذا أحد ولا يأمر به أحد من أصحاب رضوان الله عليه مع أن المقتضي للإثيان بذلك قائم أنه ليس لها وقت محدد كما لسائر أوقات الصلوات المفروض وإنما إذا قام الإمام يقوم الناس لكي يصلي وانتفى المانع ليس هناك مانع يمنع من أن يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بلال أو يا عبد الله أو لأي أحد من أصحابه رضي الله عنه جميعا أذنوا الصلاة أو أطرموا الصلاة أو قل الصلاة جامعة ليس هناك مانع فالمقتضي موجود والمانع منتفى والزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زمان التشريع ومع ذلك تركها فإذا قام المقتضي لفعل الشيء أو الفعل وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله بها هذه قاعدة عظيمة جدا تلقم المبتدعة في خلوقهم أحجارا فهي مفحمة تماما يعني يقول لك مثلا قائل نحن نأتي بالعتاقة الكبرى أو بالعتاقة الصغرى للأموات بعد موتهم فيقرؤون سورة الإخلاص ألف مرة أو مئة ألف مرة كما هو معلوم من أجل عتقه من النار فيقال له هذا الفعل بدع والترك شن يقول كيف ومن أين تقول له إن المقتضي للعتق من النار كان قائما أيام النبي المختار بل إن الله رب العالمين بعثه لينقذ الله رب العالمين به الناس من النار إذا وحدوا الله تبارك وتعالى ونخلصوا له العبادة ونخلصوا الله من النار فالمقتضي قائم ولا مانع يمنع من فعل الفعل فيمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأن يقرأ سورة الإخلاص كذا مرة وأن يهب ثوابها كما تفعلون يعني تقول هذا للمبتدع كما تفعلون للميت من أجل أن يعتق من النار المقتضي قائم وهو الوصول إلى العتق من النار هذا مطلب عظيم جدا بل هو المطلب الأسماء في دين الإسلام العظيم لأن الناس لا يعتقون من النار إلا بإخلاص العبادة للعزيز الغفار إلا بالإتيان بالتوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم فالمقتضي قائم والمانع منتفل ما من الذي كان يمنع أن يقول يا فلان يا فلان يا فلان من أصحابه رضي الله عنهم جميعا اقرأوا شورة الإخلاص كذا مرة وهبوا ثوابها لأخيكم فلان حتى يعتق من النار لا مانع فالمقتضي قائم والمانع منتفل ومع ذلك لم يفعله فيكون الترك شنة ويكون الفعل بدع وعلى مثالها فقص فهذا أمر مهم نعود إلى ما كان من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عن نعمة البدعة هذه الجواب أن ننظر إلى هذه البدعة التي إذا ترها الذاكر هل ينطبق عليها وصف البدعات الشرعية أو لا فإذا نظرنا في ذلك وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعات الشرعية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليالي ثم تركه خوفا من أن تفرض عليه فثبت أصل المشروعية وانتفى أن تكون بدعة شرعية ولا يمكن أن نقول إنها بدعة والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلىها وكان امتناعه عن الاتيان بها بعد تلك الليالي أنه كان يخشى أن تفرض على الأم وإنما سمها عمر رضي الله عنه بدعة لأن الناس تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد بل أوزاعا الرجل واحدة والرجلان والثلاثة والره فلما جبعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولا من هذا التفر فهذا معنى نصبي وليس بمعنى الابتداء المطلق يعني الذي يكون على غير مثال سبق قط بديع السماوات والأرض يعني فاطرهما على غير مثال سبق ولكن هنا كان النبي يصليها صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنه ثم آتت تلك الفجوة الزمنية لتلك الاعتبارات التي مرت ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد فلما رآهم قال هذا الذي قال رضي الله عنه خرج ذات ليلة رضي الله عنه فقال لو أني جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن فأمر أبي بن كعب رضي الله عنه كميما للدارية رضي الله عنه أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة فقام للناس بإحدى عشرة ركعة فخرج ذات والناس يصلون بإيمانهم، فقال نعمة البدعة هذه فالمعنى هنا هو المعنى اللغوي وهذه هي البدعة النسبي باعتبار أنها تركت ثم أنشأت مرة الأخرى كان وجه تسويتها بدعة وأما أنها بدعة شرعية ويثني عليها عمر رضي الله عنه فكلا ثم كلا وبهذا نعرف أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن قلت كيف تربع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فأثبت أن الإنسان يسم سنة حسنة في الإسلام قال الشيخ رحمه الله تعالى كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه قاعدة كلية في العام. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض ولا يمكن أن يتعارض كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدق بعضه بعضا ومعلوم أنه إذا ورد كما هو في مختلف الحديث إذا ورد حديثان مقبولان ظاهرهما التعارض ظاهرهما التعارض فينظر إن أمكن أن يجمع بينهما فذلك وإلا فلينظر في الناسخ يعني ينظر في السابق واللاحق إذا تعارض فيكون السابق منسوخا ويكون اللاحق ناسخا عليه العمل فإن لم يوجد يعني إن لم يعرف التاريخ فإنه ينظر في الترجيح لأن القاعدة هي أن الإعمال مقدما وأولى من الإهمال مقدم على الإهمال وأولى من الإهمال الإعمال أولى من الإهمال فينظر إذا أمكن الجمع بين الحديثين فيعمل بهما جميعا فحينئذ الإعمال أولى من الإهمال فإن لم يمكن ننظر في التاريخ فإذا رأينا سابقا ولاحقا فإن السابق يكون منسوخا واللاحق يكون ناسخا وعليه العمل فإذا لم نعرف التاريخ فإننا ننظر في الترجيح فإن رجحنا واحدا من الحديثين على الآخر يعمن بالذي ترجح ووجوه الترجيح تزيد على مئة وجه ذكرها الصيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي ولها تفصيل في غير هذا فإن لم يمكن نتوقف ونقول لنصل لن نحن إلى شيء من هذا الذي مر ذكره فندعو الأمر إلى أهل العلم لعله يأتي من يستطيع أن يجمع بين الحديثين أو يعلم التاريخ أو يستطيع الترجيم فهذه قاعدة عاما فإذا قيل لنا كل غضعة ضلال من سن في الإسلام سنة حاسب فهذا تضار وهذا تعارض وقلنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فيريد بسنة الحسنات السنة المشروع ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها وتستطيع أن تصل إلى هذا الحكم على هذا النحو إذا نظرت في سبب الورود فإن الحديث الذي ذكر له سبب في وروده وهذا الحديث أخرجه مسلم عن جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه قوم من مضر مدتاري النمار يعني اتخذوا ثيابا منقطة وما هي إلا قطعة من قماش قورت من وسطها فأخرج الواحد منهم رأسه من ذلك الموضع ثم جعلها مزدلة على جسده وقد ظهر عليهم أفر الضر فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من حالهم ودعا الناس إلى التبرع أن يتبرع الواحد من درهمه من ثوبه من تمره ما استطاع فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التبرع يعني إلى التصدق فجاء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسرة كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت يعني كان يحملها وكانت ثقيلة فأتى بها يتكلف العناء في حملها كادت يده أن تعجز بل عجزت عندما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع الناس على هذا فهذا هو الذي بدأ فقد سن هذه السنة واخطط هذا الطريق وتبعه من تبعه وفتح الباب ولكن هل كان الفتح فتحا مطلقا يعني أليس في يدين الله ما يسمى بالصدق أم أنه كان يأتي بما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا كما لو أن أهل بلد لم تعرف فيهم لدروس العلم لاندراسه يعني لذهاب العلم عندهم سنة من السنن كالعقيقة مثلا على القول بسنيتها وبعضهم يعلو بها عن هذا ولكن لو أنها كانت غير معروفة في ذلك المكان ثم بدأها واحد من أهل السنة وتتابع الناس يقول فيه من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به وكذلك السنن التي درست والتي هجرت إذا أحياها الإنسان في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم صدق عليه هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أما أن تكون سنة بمعنى أنه أتى بها من كيسه شرعها للأمة كيف تكون حسنة وهي بدع لا ينطبق عليها هذا الوصف بحال وإنما سبب الورود يبين لك ما وراء ذلك مما يشكل على بعض الناس فتقول سمب الورود أن هذا الذي قيل فيه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي هو الذي بدأ هذا الأمر العظيم وأتى بتلك السورة فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الناس فيكون هو الذي سن في هذا الموضع في ذلك الوقت تلك السنة لأنه أول من أتى بها لما رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل التصدق هو الذي أتى به في أصل الشريعة أم أنه موجود في الشريعة بل رغب فيه رسول الله في ذات الوقت وفي ذلك الموضع فإذا الأمر يسير فالمراد بالسنة الحسنة ما أحدث ليكون وسيلة هذا قول آخر ما يحدث ليكون وسيلة إلى ما ثبتت مشروعيته؟ قتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحو ذلك الحق أن هذه ملحقة بالمصالح المرسلة هذه ملحقة بالمصالح المرسلة لأنه إذا كانت المصلحة مشهودا لها في دين الله تبارك وتعالى فهي مصلحة ثابتة بشرع الله تبارك وتعالى وإذا كان الأمر منهيا عنه يعتقده بعض الناس مصلحة وليس كذلك في شرع الله تبارك وتعالى فهذا منهي عنه وأما إذا كان غير مشهود بإثباته ولا إلغائه وفيه المصلحة الشرعية قائمة فهذه مرسلة لأنها لم يشهد لها بإثبات ولا إلغاء فكأنها غير مقيدة فهذا يدخل كجمع المصحف وكتصنيف الكتب وكبناء المدارس المدارس في مصطلح السلف وبناء المدارس ونحن ذلك هذا مما يقال له المصالح المرسل فهذا يلتحق بذلك إن شاء الله وبهذا نعرف أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا بل هو متفق لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينفق عن الهوى صلى الله عليه على آله وسلم ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من صفات أهل السلة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلّنهما ويقدمنهما في الاستدلال والاقتداء بهما على أقوال الناس وأعماله. فقال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. فهذا علمنا وهذا اعتقادنا. ليس في كلام الله تبارك وتعالى من كذب ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. فهذا علمنا وهذا اعتقادنا بل هو أصدق الكلام كما قال الله دل على ومن أصدق من الله قيلا لا أحد ومن أصدق من الله حديثا لا أحد فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون وإذا أخبر عن شيء بأن صفته كذا وكذا فإن صفته كذا وكذا كما أخبر الله فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به ومن ظن التغير فإنما ظنه خطأ لقصوره أو تقصيره مثال ذلك لو قال قائل إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد شفحت فقال وإلى الأرض كيف شفحت قال ونحن نشاهد الأرض مكورة فكيف يكون خبره خلاف الواقع يعني كيف يقال سطحت وهي مكورة فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع ولكنه فاهما فهما خاطئا إما لقصوره أو تقصيره الأرض مكورة مشطحة وذلك أنها مستديرة ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مشطحة وحينئذ يكون خطأ في فهمه حيث ظن أن كونها قد مخالف لكونها قروية بل إن قوله تبارك وتعالى وإن الأرض كيف شفحت يدل على قروية الأرض لأنها لو كانت قد ولم تكن قرة بد أن يكون لها حافة فتظل أنت شائرا شائرا سائرا إذا لم تكن قرة فإنه لا بد أن يكون لها حافة فتقف عند الحافة وطمر فهل هذا؟ وإنما تمضي كلما مضيت تجدها ممدودة أمامك لأنها كروية فصدق فيها قول ربك وإلى الأرض كيف سطحت لو كانت على شكل آخر سوى الكرة فتكون مكعابا مثلا فتكون حافة وهذا لا يشاهد قط ولو كان كذلك ما صدق عليها حاشا لله وإلى الأرض كيف سطح بل لا تصدق الآية إلا عليها وهي كروية فإذا قال كيف يقول كيف وإلى الأرض كيف سطعت وهي كروية سبحان الله هذا من قصوره وتقصيره ما إذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله فلازم ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في كتابه سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقات أهل السنة يؤمنون ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رواية خير الهدي هدي, هدي محمد وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والهدي والهدى بمعنى وهو الدلالة والإرشاد الطريق التي عليها السالك والسمت والسيرة والطريقة الهدي فلان حسن الهدي حسن السمت وحسن السيرة وحسن الطريقة والمنهج الطرق شتى ولكن خيرها طريق النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم ذلك ونؤمن به نعلم أن خير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر لا في حسنه ولا في تمامه ولا في انتظامه ولا في موافقته لمصالح الخلق ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة فليس فيه قصور قط فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم كامل تام فهو خير الهدي أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي وخير الهدي بإطلاق هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كنا نعتقد ذلك فإنه ينبغي علينا أن نقدم شيئا على قوله وألا نلتزم بأمر سوى أمره لأنه مبلغ عن ربه تبارك وتعالى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم هذا وتيقن، فإن مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا من ضعف العطل لأن الإنسان إذا أيقن واعتقد أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخالف خير الهدي إلا لقصور في عقل أو لزيغ في نفسه لأنه إذا آمن بذلك فلا بد أن يترتب عليه من لوازمه ما يترتب وأول ما يترتب على ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان حتى لو جاءنا قول لأبي وهو خير الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءنا قول لرسول الله أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أهل السنة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة يعني من أين آتوا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من أين آتوا بأن أصدق كلام كلام الله الكتاب والسنة ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من طريق جابر رضي الله تبارك تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهلا تجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه إما مقصرين عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإما غالين فيها فيخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء بين التشدد والتهاون بين مفرط ومفرط وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا وهذا فهو الهدي القاصد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشيخ الإسلام في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس يؤثرون يفضلون يقدمون يأخذون به ويتركون ما عارضه من كلام الخلق أيما كانوا كلام الله يؤثرون, يؤثرون كلام الله على كلام غيره من سائر أصناف الناس في الخبر وفي الحكم فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد فإذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصار القرآن يكذبها فإن نكذبه مثال ذلك اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح وهذا كذب كذبه القرآن العظيم كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إدريس من النبيين كما قال تعالى وأذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي فإدريس من النبيين والله رب العالمين أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد فهؤلاء النبيون. بعد نوح وإدريس من النبيين إذن هو بعد نوح قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فلا نبي قبل نوح إلا آدم فقط لا نبي قبل نوح إلا قال فإذا إدريس يكون بعد نوح أو قبل نوح يكون بعد بعد نوح وأما الأخبار التي جاءت عند كثير من المؤرخين فيها أن إدريس كان قبل نوح فهذا كذب كذبه القرآن العظيم فنؤمن بما أخبرنا به القرآن العظيم ثم قال سنف الإسلام رحمه الله تعالى في بيان ما عليه أهل السنة والجماع ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد من الخلق مهما عظمت مكانته إذا كان هديه يعارض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان هديه لا يعارض هدي رسول الله فهو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن يكون هو آخدا به فإذا عارض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقينا به إلى حيث ألقت رحلها أمه فشعن لا نلتفت إليه يقدمون هديه صلى الله عليه وسلم يعني طريقته وسنته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأحوال والسلوك وفي كل شيء بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فلا يقدمون على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدي عهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا واللام في قوله رحمه الله تعالى ولهذا للتعليل أي لأجل ذلك كما قال الشيخ سموا أهل الكتاب والسنة يعني هم يعتقدون هذا الذي مر ويعملون به وهو من أصولهم ولأجله لقبوا بهذا اللقب هم أهل الكتاب والسنة لأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب الشريف الذي يفيد اختصاصهم بهما دون غيرهم ممن حاد عن الكتاب والسنة من شرق الضلال والهوى كالمعتزلة والخوارج والروافض والمرجأة ومن وافقهم في أقوالهم أو في بعضها فهم أولى بهذا وأحق به سموا أهل الكتاب والسنة لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما ومن خالف الكتاب والسنة وادعى أنه من أهل الكتاب والسنة فهو كاذب لأن من كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه والتزم به أهل الكتاب والسنة لا يقدمون على الكتاب والسنة قول أحد ولا يقدمون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي أحد وإنما يقدمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل كلام من كلام الناس من كل صنف لا يقدمون على الكتاب والسنة قول أحد ولذلك سموا أهل الكتاب والسنة اللهم اجعلنا منهم بمنك وفضلك وجودك وكرمك وثبتنا على ذلك حتى نلقى وجهك الكريم قال شيف الإسلام رحمه الله تعالى وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة يعني أهل الكتاب والسنة سموا ولقبوا بذلك لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما الكتاب والسنة على غيرهما وسموا أهل الجماعة أيضا لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة الجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة فالجماعة هي الاجتماع اسم مصدر فالجماعة هي الاجتماع يعني يأتي فيها مخالفة للفعل في بنيته مع بقاء المعنى على ما هو عليه الجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعا هذا هو المصدر وأما جماعة فإسم مصدر ولكنها تعطي معنى المصدر فالجماعة هي الاجتماع فمعنى أهل الجماعة يعني هم أهل الاجتماع لأنهم مجتمعون على السنة متآلفون فيها لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبجع بعضهم بعضا لخلاف أهل البدع. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة فكصار اسما لنفس القوم المجتمعين هذا في استعمال ثان فالجماعة الاجتماع فهم أهل الاجتماع لا أهل الفرقة هذا معنى والمعنى الثاني أن لفظ الجماعة صار اسما لنفس القوم المجتمعين فسموا جماعة فمعنيان هذا استعمال ثان حيث صار لب الجماعة عرفا اسما للقوم المجتمعين على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكون الجماعة في قولنا أهل السنة والجماعة معطوفة على السنة أهل السنة والجماعة ولهذا عبر المؤلف بقوله سموا أهل الجماعة ولم يقل سموا جماعة فكيف يكونون أهل الجماعة وهم جماعة؟ نقول الجماعة في الأصل الاجتماع فأهل الجماعة يعني أهل الاجتماع أهل الجماعة هم أهل الاجتماع لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلاً عرفياً وهذا وارد في اللغة ومعلوم أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية والحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة العرفي، فهنا عندما ننظر في أصل الإطلاق اللغوي نجده على ما أخذ به واستعمله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلا عرفي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والإجماع يعني بعد أن ذكر ما ذكر. من التزام أهل السنة بالكتاب وكذلك التزامهم بالسنة قال والاجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين يعني ماه الدليل الثالث لأن الأدلة أصول الأحكام حيث تبنى عليها الأصل الأول هو الكتاب والثاني السنة والاجماع هو الأصل الثالث ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة – أهل الكتاب والسنة والجماعة بمعنى الاجتماع فهذا كما ترى ذكر للأصول الثلاثة وللأدلة الثلاثة هم أهل الكتاب والسنة والجماعة أهل الكتاب والسنة والجماعة فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين وهي الكتاب والسنة والإجماع الإجماع اتفاق علماء عصر على أمر ديني حدة هو كما هو معلوم قاطعة ويجب العمل به والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسح الإجماع لا ينسخ ولا ينسح ولكن إن أت الإجماع في مقابل نص فيقال إن الإجماع لا ينسح ولا ينسح أيضا ولكن يدل على ناسح وإلا ما اجتمعوا كأنهم لا يجتمعون على ضلال وهذا مبحث ضاف من مباحث الأصول الكتاب والسنة أصوان ذاتيان الإجماع أصد مبني على غيره إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة أما كون الكتاب والسنة أصلا يرجع إليه فأدلته كثيرة منها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وكذلك قوله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيع الرسول وقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا ولا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب ولأنه منكر للقرآن فالقرآن في غير ما موضعا جعل السنة أصلا يرجع إليه هذا كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول هكذا جزما نافيا للشك والريب، ولا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب ومنكر للقرآن فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليه وأما الدليل على أن الإجماع أصلا فيقال أولا هل الإجماع موجود أو غير موجود قال بعض العلماء لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص فما قيمته حينئذ؟ يصار إلى النص ويستغنى بالنص عنه لأنه إذا قيل لا إجماع إلا على ما فيه نص فنحن نأخذه بالنص فما قيمة الإجماع فمثلا لو قال قائم العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة خمس فنقول هذا صحيح لكن ثبوت فرضيتها بالنص لا بالإجماع لو قيل إن العلماء مجمعون على تحريم الزنا فهذا صحيح لكن ثبوت تحريمه بالنص ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم فهذا صحيح لكن ثبوت تحريمه بالنص لا بالإجماع ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ولده عبد الله في مسائله عن أبيه وذكر ذلك ابن القيم في الإعلام الموقعين من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم مختلف قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم مختلف المعروف عند عامة العلماء أن الإجماع موجود وأن كونه دليلا فابت بالقرآن والشن فمن ذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه يدل على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والشن اكتفاء بالإجماع وهذا الاستدلال فيه شيء مفهوم هو لأنه أمر بالرد عند إذا إذن فمجتمعنا عليه لا يرد لأننا قد أجمعنا عليه يعني يقول ناظرا إلى المفهوم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه يدل على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده وإنما أمرنا برد ما تنازعنا فيه وأما ما اجتمعنا عليه فلا نرده قال لأننا حينئذ نكون قد اكتفينا بإجمعنا عليه قال وهذا لا فيه شيء أوضح منه واشرح ما اتى به الإمام الفذ الإمام الشافعي رحمه الله في القصة المشهور وهو قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع هو سبيل المؤمنين استدلوا أيضا بحديث رضاه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وذكره الصفاوي في المقاصد وقال عنه وبالجملة فهو حديث مشهور المد ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره ورواه الكتبي في المجمع وقال رواه الطبراني بإثنين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح فلا مرجوق مولى لطلحة هو ثقة وحسنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة هذا حديث الحسن لا تجتمع أمتي على ضلال استدلوا بهذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال لإثبات الإجماع وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون لكن قد نقول إن هذا وإن كان ضعيف السند يعني عند من ضعفه لكن يشهد لمتنه ما سبق من النص القرآني ويتبع غير سبيل المؤمنين فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع أثبتناها بهذا الإجماع وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة حجة قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس يعني بالكتاب والسنة والإجماع نزن جميع ما عليه الناس من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة مما له تعلق بالدين هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في العقfol قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة يعني بالكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين من أعمال الناس كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وغيرها أما ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية والأمور الدنيوية فالأصد فيه الإباحة إلا إذا تعارض مع دين الله رب العالم الأصول الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام الكتاب والشنة والإجماع يعني أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل باطل أو ظاهر لا يعرفون أنه حق إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع فإن وجد له دليل منها يعني من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو حق وإن كان على خلافه فهو باطل والإجماع تقول شيخ الإسلام الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف والاختلاف وانتشرت الأمة يعني تفرقت انتشرت في الأرض يعني تفرقت في الأرض مكانا ووقع الاختلاف أيضا فالاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة يعني أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه السلف الصالح وهم القرون الثلاثة الصحابة والتابعون وتابعوهم هذه القرون الثلاثة المفضلة إلى آخر عهد تابعي التابعين الصحابة والتابعون وتابعوهم وقد يطلق القرن أيضا على مدة زمنية بعينها ولكن الذي في لساني أهل الشريعة أن القرن هو الجمهرة والمعظم لما يكون من جيل الصحابة التابعون تابعوهم ثم علل شيء الإسلام رحمه الله ذلك بقوله إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة يعني أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء لأن الناس تفرقوا طوائف ولم يكونوا كلهم يريدون الحق، فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوام وانتشرت الأمة فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما يدري؟ لعلهم اختلفوا لأن الاستقراء يكون متعدرا بل يكون مستحيلا يعني أن يستقرئ فيذهب إلى كل عالم حيثه أو يتحصل على رأيه في المسألة لكي يقول في النهاية هذا إجماع منهم هذا مستحيل كما قال الإمام أحمد عما كان في عهده رحمه الله تعالى وعلله شيخ الإسلام بعد ذلك بالتفرخ والانتشار إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة فلا يمكن الإحاطة بأقوال أهل العلم في كل مكان فيقول الإمام أحمد وما يدريه لعلهم اختلف وما يدريه يعني لم يستقرأ استقراء كاملا تاما صحيحا فإذا قال أجمعوا يكون مزازفا وما يدريه لعلهم اختلفوا بل يكون كاذبا كما قال الإمام رحمه الله تعالى فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه يقول من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثة فإنه لا يصح دعواه الإجماع لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتابعوه هل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول لا إجماع مع وجود خلاف سابق ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع هذه قاعدة أنه لا إجماع مع وجود الخلاف كيف يكون إجماعا والخلاف واقع وأيضا لا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع يعني إذا أجمعوا أجمعوا الصحابة أجمعوا التابعون أجمعوا تابعوهم ثم اختلف الناس باع في الذي أجمعوا عليه لا عبرة بالاختلاف فلا ينظر إلى هذا الاختلاف الذي وقع بعد تحقق الإجماع فبعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لأمرين أولا كثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقواله كما قال الإمام أحمد وما يدريه لعله مختلف ثانيا لا ينضبط لانتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكن عادة بلوغ الحادثة لكل واحد منهم ووقوفه عليهم ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا مجمعين على قول واحد في المسألة فمن ادعى فهو كان ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع ولم يذكر القياس لأن القياس مختلف فيه كما اختلفوا في أصول أخرى فأتى بما أجمعوا عليه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أصلا من الأصول التي ينتهجها ويقيم عليها ويأتي بها أهل السنة والجماعة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال رحمه الله تعالى ثم مع هذه الأصول يعني التي مر ذكرها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا الفصل كالمتمم للفصل الذي قبله فيه بيان للصفات أهل السنة التي هي من مكملات العقيدة هذه من أصول أهل السنة لا بد من الاتيان بها من أجل أن يكون المرء مندرجا في عداد أهل السنة وأن يكون منضويا تحت لواء أهل السنة والجماعة ففي منهج أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما سوى ذلك من الفصال الحميدة والشيات الجميلة التي سيفصلها شيخ الإسلام رحمه الله بعده قال رحمه الله ثم هم يعني أهل السنة مع هذه الأصول التي مر ذكرها مع قيامهم بها علما وعملا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول التي مر ذكرها وهي اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين وإثار كلام رب العالمين وكلام نبيه الأمين على غيره واتباع إجماع المسلمين هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الإيمان والعمل الصالح. والمنكر ضده، فهو اسم جامع لكل ما يكرهه الله تبارك وتعالى قال الشيخ الشارع المعروف كل ما أمر به الشرع. فهم يأمرون به والمنكر كل ما نهى عنه الشرع فهم ينهون عنه فالمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح المنكر ضده اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله تعالى وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٍ يدعون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَلْعَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فأمر الله رب العالمين بذلك وكذلك أمر به نبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأقرنه على الحق أطراه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو ضعيف بهذا السياق، وفي الصحيح ما يغني عنه وهو كثير جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالأمر بالمعروف وفي الأمر بالنهي عن المنكر، ولكن هذا الذي ذكره الشيء ضعيف، ولا تأطرنه على الحق أطرا أي لا تردنه إلى الحق أصل أطرا. العطف الثاني فتعطفه على الحق وإلى الحق عطفا تميله إليه ولا تأطرنه على الحق أطرة وهي مشربة معنى الفشونة ولا على الحق أطرة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يتأخرون عن ذلك والإجماع منعقد على أن الأمر بالمعروف الواجب واجب وأن النهي عن المنكر المحرم واجب نقل الإجماع الجصاص والغزالي وابن حزم والنووي وغيرها فقد أجمعوا على أن الأمر بالمعروف الواجب واجب أجمعت الأمة أجمع العلماء ونقل هؤلاء المذكورون من علمائنا من العلماء عفى الله تبارك تعالى عنهم نقلوا هذا الإجماع أن الأمر بالمعروف الواجب واجب وأن النهي عن المنكر المحرم واجب والجمهور على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية فإذا قام به من يوجد المعروف ويزول المنكر المحرم على يديه سقطت المطالبة به عن الآخرين وإلا أثموا جميعا ولكن وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى قال يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه ولذلك شروع ثم فصل تلك الشروع الشرط الأمر أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه وإلا فإنه ربما أمر بمنكر وربما نهى عن معروف جاهد. لا يدري ما يفعل بد أن يكون عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه هذا هو الشرط الأول العلم أن يكون الأمر الناهي عالما بحكم الشرع فيما ما يأمر به أو ينهى عنه فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع عن ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة وإنما على مقررات الشريع قال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتختروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يعني لو رأى شخصا يفعل شيئا الأصل فيه الحل فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه ولو رأى شخصا ترك شيئا يظنه الرائي عبادا فإنه لا يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به لا يرجع في ذلك إلى ذوق ولا إلى عادة ولا إلى علم غير مبني على الدليل من الكتاب والسنة وإنما يرجع إلى الثالث فلا بد أن يكون عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه هذا هو الشرط العلم الشرط الثاني أن يعلم حال المؤمور هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أو لا فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف أم لا لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى يصدق يعني لو رأى واحدة من محارمه مثلا مفطرة في نهار رمضان بد من الاستفصار يعني هذه تفطر لأي سبب ربما كان لديها عذرا تفطر بسبب ولكن هو يذهب يقول تفطرون في نهار رمضان سينزم الله عليكم عذابا من السماء ويؤثم ويفسق إلى غير ذلك ولا يدري، فلابد أن يعلم حال المأمور الشرط الثالث أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليته. هل قام بالفعل أم لا فلو رأى شخصا دخل المسجد ثم جلس وشك هل صلى ركعتين فلا ينكر عليه ولا يمره بهما حتى يسطب شك هل صلى ركعتين أو لم يصلي لا ينكر عليه ولا يأمره بصلاة ركعتين حتى يصفص ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلي قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما اتفق عليه من رواية جاب رضي الله عنه ولقد مقل لي يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن بعض الناس يقول يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشرطة لظنه أنه منكر ولعلك إذا سأل من ينكر ذلك يعني ينكر تسجيل القرآن بأشرطة تقول له ما السبب؟ يقول لأنكم تعبئون القرآن في هذه الأشرطة بل علّة في هذا الإنكار يقول الشيخ مستنكراً رحمه الله إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر المنكر أن تنهى عن شيء لا تعلم أنه منكر هذا هو المنكر الذي يجب علينا أن ننهاك عنه فلا بد أن تعلم أن هذا منكر في دين الله تعالى. وهذا في غير العبادات. أما العبادات فإننا لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة لم يعلم أنها مما أمر الله به فإننا ننهى لأن الأصل في العبادات الحظر والتوقف والمنع فإذا رأيناه يتعبد بعبادة لم يعلم أنها مما أمر الشرع به ننهى فهذا هو الشرط الثالث أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه هل قام بالفعل أم والشرط الثاني أن يعلم بحال المأمور هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهر أم لا والشرط الأول أن يكون عالما بحكم الشرعي فيما يأمر به أو ينهى عنه الرابع أن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه فإن لحقه ضرر لم يجب عليه. لكن إن صبر وقام بالأمر والنهر مع وقوع الضرر فهو أفضل، لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والإستطاعة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، ولقوله: دل على لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله، فإنه لا يلزمه أن يأمره، لأنه لا يستطيع ذلك، بل قد يحرم عليه أن يأمره حينئذ. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الأمر والصبر وإن تضرر بذلك ما لم يصل إلى حد القتل لكن القول الأول أولا لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه فإن غيره قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا مما حصل حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر حتى لا يجري عليه ما جرى على فلاه فقد صار عبرة وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهاد كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة ولو ستت لاستطال أهل البدع على أهل السنة ففي هذه الحال يجب إظهار السنة وبيان البدع لأنه من الجهاد في سبيل الله ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه وبها أخذ الإمام أحمد في المحنة رحمة الله عليه وإلا لا استطال أهل البدعة على أهل السنة وحينئذ فقد وجب عليه رحمه الله تعالى أن يظهر السنة وأن يبين البدعة وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ولو قتل بل كان يهدد بالقتل في محضره وفي أثناء ضربه وتعذيبه يقول رأس البدعة يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبته اقتله ودمه في رقبته وهذا تهور عجيب ولكن لا يستغرب من أهل البدع الشرط الخامس أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوم فإن ترتب عليها ذلك فإنه لا يلجم بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إذا كان أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر سيتوتب عليه مفسدة هي أعظم مما يأمر به أو ينهى عنه يجب أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر وإذا كان المنكر سيغير بمنكر هو أكبر منه فإنه يحرم تغييره فما سيأتي نقل ذلك من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج عنه إحدى أحوال الأربعة إما أن يجول المنكر أو يتحول إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه أما الحالة الأولى والثانية فالإنكار واجب وأما في الثالثة فهي في محل نظر وأما في الرابعة فلا يجوز الإنكار لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه ثم ضرب مثلا قال إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان أن لا يصلي مع الجماعة فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب وكذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن المنكر تحول الفاعل له إلى فعل منكر أعظم فإنه في هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدنىهما. قال والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عذ وام بغير علم إن سب آله المشركين لا شك أنه أمر مطلوب لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آله المشركين وهذا الأمر الذي يترتب هو سبهم لله تعالى عدواً بغير علم نهى الله عن سب آلهة المشركين في هذه الحال ولو وجدنا رجلاً يشرب الخمر وشرب الخمر منك فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم هذا معنى النص الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ونقلناه في حاشية تعليقا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موضع منه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فله في ذلك رسالة مستقلة برأسها وهي مهمة جدا قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على كلام شيخ، شيخ الإسلام رحمه الله فحيث كانت مفسدة الأمر والنه أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجه وفعل محرم، ولكن المفسدة في الأمر والنه ستكون أعظم من المصلحة فيقول هذا حينئذ لا يكون مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هدى ونقلنا كلام ابن القيم رحمه الله في الحاشية كتعليق على هذا الموضع في كلام شيخ الإسلام هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا ما فقال شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقط أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شد وفتنة إلى آخر الضهر ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمتة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله متت وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر ولهذا لم يأدم في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه انكار المنكر أربع درجات هذا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إنكار المنكر أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده الثانية أن يقل وإلا لم يزل جملة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه الدرجتان الأوليان مشروعتان أن يزول ويخلفه ضده وهو المعروف أن يقل وإن لم يزل جملة فهاتان الدرجتان مشروعتان الثالثة موضوع اجتهاد أن يخلفه ما هو مثله وهذا للعلماء الذين يعلمون أن المنكر الذي سيستحدث بعد المنكر الذي يزال هذا يكون قصير النفس لأنه مثله ولكن سيكون قصير النفس فحينئذ يزال هذا المنكر ويؤتى بمنكر مساوي له بمثله فيقول قائل وما الحكم في هذا نقول هذا لأهل النظر من أهل العلم لأنهم يعلمون أن الذي جاء بعد الذي أزيل سيكون قصير العمر، وسوف يغير على نحو ما فهذا موضوع جكهاد والرابعة محرمة أن يغير المنكر بمنكر هو أكبر منه هذه محرمة تغيير المنكر بمنكر وأكبر هو أكبر منه حرار ولا يجوز فإذا رأيت أهل الفجور والفسوخ يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك وإذا رأيت الفساق قد يجتمعوا على لهو ولعب أو سماع فإن قلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك مع أنهم اجتمعوا على لهو ولعب وسماع هم فساء فإن كنت ستنقلهم إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكأن ما هم فيه شاغل لهم عن ذلك وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر، فداعه وكتب المجون وهذا باب واسع. رحمه الله تعالى هذا الكلام إذا سمعته غير معزو ولا منسوب. تقول هذا من كلام المميعين الذين يقولون هذا كلام الإمامة من وقد نقلناه في تلك الحاشية في ذلك الموضع في التحقيق الذي لا نحب أن نوصف به وسيأتي ذكر ذلك وإنما نقلناه في الحاشية تعليقا على كلام شيخ الإسلام وأتينا بهذا الكلام من كلام تلميذه رحمه الله تعالى من جهر بعيد وكان بأيد الناس عندما نشر هذا الكتاب بأول مرة من تعليقنا عليه وتخريجنا لأحاديثه وعنايتنا به لتقريب قراءته على جمهور المسلمين وكان كثير ممن يدعون السلفية الآن من أولئك الأطفال الأغمار الجهال كانوا يعاقبون بالضرب على المقعدة لتبولهم اللا إرادي في فراشهم وهذا الكلام وهو أصل من أصول السلف رحمة الله عليهم خلافه هو الذي أتى بالنزاع في الآن في مسألة الخروج على الحكام نشرناه في الأمة في وقت كان فيه أولئك الأغمار الأغرار من القاهرين وغيرهم من أولئك الصبية كانوا يعاقبون بالضرب على المقعدة من أمهاتهم لتبولهم اللا إرادي في فرشهم بين ثم صارت لهم ألسنة يتكلمون وهم أجهلوا من حمر أهليهم ولو أن الحسبة قائمة على حقها لعلقوا من أظافر أرجلهم في الميادين العامة ليكونوا عبرة لمن يعتب يعني يفسدون السلفية على أهلهم وأتعلمون وهم من أجهل خلق الله والله المستعان والله المستعان والله المستعان قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معه فأنكرت عليهم وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعلى الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم هذا النص ذكر معناه وفراه عليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ثم ذكر الشرق السادس والأخير فيما ذكره من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الآمر الناهي، فقال أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه وهذا غير مسلم، كما سيذكره هو أن يكون الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه وهذا على رأي بعض العلماء. فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لأن الله تعالى قال لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره بالصلاة وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عنه قال ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه فهم مستدل بالأثر والنظر ولكن الجمهور على خلاف ذلك فتعقل هذا جيدا الجمهور على خلاف هذا قالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتي يعني يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتمر به وينهى عن المنكر وإن كان غير منهي عنه لأن هذا واجب هذا واجب وهو مطالب بهما ما صحيح يكون معيبا جدا أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه وأن ينهى عن المنكر ويأتيه يكون معيبا جدا ولكن يلزمه الواجبان يلزمه هذان الواجبان كيف؟ الله رب العالمين أمرنا أن نأتمر بالمعروف وأمرنا أن نأمر بالمعروف فإذا لم نأتي بالواجب الأول فما الذي أسقط الواجب الثاني؟ نحن مأمرون بأن نعتمر في أنفسنا بالمعروف وأن نؤمر غيرنا بالمعروف وأن ننتهي في أنفسنا عن المنكر وأن ننهى غيرنا عن المنكر فإذا لم ننتهي عن المنكر فهذا واجب فضاء فما الذي يضيع الواجب الثاني وهو أنه يجب علينا أن ننهى عن المنكر على التفصيل الذي مر وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا كما مر وكذلك الأمر بالمعروف لا تمر بالمعروف في أنفسنا ونأمر غيرنا بالمعروف هذان واجبان منفصلان ولكن معيب جدا أن نأمر بالمعروف ولا نأتي وأن ننهى عن المنكر ولا نأتي وحديث أسامه بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين يدلك على عقوبة من أمر بالمعروف ولم يأتي وهو في الرجل الذي يوتى به يوم القيامة في النار تندلق أكتابه أي مصارينه فتخرج من دبره يدور بها كما يدور الحمار برحاة فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ما لك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنانى عن المنكر فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه فهذه عقوبته ولكن هذا واجب وهذا واجب والجمهور على هذا جمهور أهل العلم على خلاف الرأي الذي مر وهو أن الآمرة أو الناهية لا بد أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه هذا على رأي بعض العلماء ومن الذي ليس فيه شيء كما قيل لمالك ألا يأمر بالمعروف حتى يكون مؤتمرا به و لا ينهى عن المنكر حتى يكون منتهياً عنه يعني عن جميع المنكرات أخذاً بجميع المعروف وأصناته. قال من الذي ليس فيه شيء؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالجمهور على خلاف ذلك. قالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتي وينهى عن المنكر وإن كان يأتي وإنما وضف الله تعالى بني إسرائيل لا على أمرهم بالبر ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس وهذا القول هو الصحيح فنقول أنت الآن مأمور بأمرين الأول فعل البر والثاني الأمر بالبر منهي عن أمرين الأول فعل المنكر أنت منهي عن والثاني ترك النهي عن فعله أنت منهي عن ترك النهي عن فعل المنكر فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الأرض وأنت مطالب بهما معا فتأمل هذه ستة شروط منها أربعة للجواز من الجواز وهنا الأول والثاني والثالث والخامس على تفصيل فيه واثنان لنجوب وهما الرابع والسادس على خلاف فيهما وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنتقد على الفرض عين تسدد على عالم بالحضر والفعل لم يقم سواه مع امنع عدوان معتدل وبالعلماء يختص ما اختص فيعه بهم وبمن يستنصرون به قديم فبين هنا ما قد ذكره الشيخ ولا حرد فإنه حنبلي أيضا رحمه الله تعالى فنقل ما قرر مما سبق من تلك القواعد ولا يشترط أن لا يكون أي المأمور أو المنهي من أصول الآمر أو الناهر كأبيه مثلا أو أمه أو جده أو جدته يعني لا ينحي أباه وأمه وجده وجدته لأنهم من أصوله فلا يأمرهم ولا ينهى بل ربما نقول يقول الشيخ الشارح رحمه الله إن هذا يتأكد أكثر لأن من ذر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي وأن يأمرهما بفعل الطاعات قد يقول أنا إذا نهيت أبي غضب عليه وهجرني فماذا أصنع قال الشيخ الشاريخ نقول اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره والعاقبة للمتقين واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام حيث عاتب أباه على الشر فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلى أن قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أي أبو أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرج منك لك وهجرني مليا قال إبراهيم أيضا لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين فاتبع ملة إبراهيم حنيفا وقل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والعدوان وتظن أنك وارث لهم وما دقت الأذى في نصرة الرحمن كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان من نت والله المحال نفسه فاستحدث سوى ذا الرأي لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورث عداه بسائر الألوان لو كنت وارثه صلى الله عليه وسلم لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورث عداه بسائر الألوان نسأل الله رب العالمين أن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا وأن يعفو عنا أجمعين وصلى الله وسلم وضارك على نبيه وخليله وصفيه ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين